إن تفضح ومبهدى شئت شهيدا فحديد المطقت فل حديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا دوس على هامة أذيال الخناباء الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شت عنفا أفدا أو قصاصا او دفاعا او صمودا دوس على هامة اديال خناباء عزور ولا تبقي هدا سمها انشت عنفا او أو او قصاصا أو دفاعا او صمودا الحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعنة قطع الباغ وريدا فوريدا أيها المسلم أطلت صرفة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقب أمتي فالإذاعة غناء ونشيدا ب قلوب مداش تشهد فحديد الموت قد فل الحديد لا تجري الأرض وريد بحبرا وجلد دفترا واكتبوا فيه خرودا يا شهيدا خود بحبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا جهيداي